الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام حياكم الله جميعا وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وكل عام وأنتم بخير وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في شهر رمضان من عتقائه من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك هذه المدرسة الربانية التي من دخلها إيماناً واحتساباً خرج منها مغفور الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن دخل هذه المدرسة وهو يرجو ثواب الله عز وجل واطلع الله عز وجل عليه اطلاعة فرآه خائفا منه فإنه يخرج من هذه المدرسة وقد أعتق من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله في كل ليلة من رمضان عُتقاء من النار وذلك حتى ينقضي رمضان فلله كل ليلة عُتقاء والذين يعتقهم الله في ليلة لا يعتقهم هم في الليلة التي تليها بل يعتق غيرهم فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتقين من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه انتهى اليوم الأول أو كاد أن ينتهي هذا اليوم الأول من شهر رمضان وهكذا العمر كله ينتهي لكن من الذي خرج في هذا اليوم بالغاية التي أرادها الله عز وجل منه وهي أن يخرج العبد بتقوى الله سبحانه فأنت لم تصم لمجرد الجوع والعطش وترك الشهوة لسويعات فقط وإنما أمرك الله عز وجل بالصيام لتحقق غاية عظيمة وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى قال بعض السلف أهون الصيام ترك الشهوة والشراب والطعام أهون الصيام أسهل صيام إنك تصوم عن شهوتك وعن طعامك وعن شرابك لكن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هي أن تأتي لله أو تخرج من شهر رمضان بتقوى الله سبحانه وتعالى أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بمعنى أنك تنظر في أوامر الله فترى ما يحبه الله فتأتيه وتنظر في نواه الله وترى ما لا يحبه الله فتنتهي عن لأنك يوم أن تتعدى حدود الله فقد أحللت بنفسك غضب الله وسخطه أسأل الله أن ينجينا من عذابه إنه على كل شيء قدير فهل خرجت في هذا اليوم بتقوى الله سبحانه هل تحققت هل أنت الآن تشعر أنك قدمت لنفسك شيئا وللأسف أيها الإخوة الكرام بعض الناس ظن أن الصيام فرض كتب عليكم الصيام لا لعلكم تتقون وإنما ظنه فرض لعلكم تأكلون ولعلكم تشربون ولعلكم تسهرون ولعلكم تضيق أخلاقكم بعض الناس لا تضيق أخلاقهم إلا في رمضان تكلم أحدهم يقول لك سبني في حالي أنا متنرفز عشان أنا صايم مع أن الله سبحانه فرض الصيام لتربية الأخلاق فرض الصيام لتتربى إذا كانت أخلاقك سيئة في غير رمضان فكان من المفروض أن تكون محترما مؤدبا. في شهر رمضان فهذه يغاية الصيام أن نخرج بتقوى الله سبحانه وتعالى إذن كيف نعيش أيام رمضان أيها الإخوة الكرام من أراد فعلا أن يخرج من شهر رمضان معتوقا من النار فعليه بالهدنة أن يأخذ هدنة هدنة يعني صلح صلح يعني فترة لا قتال فيها لكن يجوز أننا قاتل بعدها لكن أخذ هدنة معلومة الوقت مع من أيها الشيخ أن تكون هذه الهدنة مع أصدقائك في شهر رمضان فلا أصدقاء ولا معارف ولا صحبية ولا خروج ولا لف ولا دوران ولا عزمات طبعا العزومات العائلية جائزة طبعا وحلام وحنا على انتظار العزمات لكن أنا أقصد هذا الكلام الفارغ الذي يحدث بين الأصدقاء من تضيع الوقت في اللف والدوران ساعات التراويح أو السهر وترك صلاة التهجد أو صلاة الفجر إذا أردت أن تفوز أهجر أصدقائك بالتي هي أحسن في شهر رمضان فقط لا أصدقاء الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين إذا أتيت يوم القيامة وضاع منك رمضان وقلت يا ربي زميلي فلان اللي ضيعني هو اللي هيكذبك ويقول لك أنت كذاب انت كذاب ده انت اللي ضيعت عليها الشهر اذا جئت يوم القيامة وقلت يا رب زميلتي او زميلتي ايه عاشقتي فلانة اللي اصهر عليها الليالي بالتليفون واتصل واتكلم هي اللي ضيعت عليها شهر رمضان هي اللي هتقول لك يا كذاب يا منافق اسكت ما تتكلمش انت اللي ضيعت عليها الشهر فاول ما تريد ان تدخل في الصيام خذ هدنة على أقل اغلق تلفوناتك خلاص اعتزل الكمبيوتر اعتزل التلفونات اغلقهم هذا شهر المصحف فقط لا غير ثانيا أن تأخذ هدنة مع لسانك خذ هدنة مع لسانك لا كلام ولا كثر للكلام ولا كذب ولا سب ولا غيمة ولا نميمة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه في شهر رمضان خذ هدنه مع لسانك كلام الأصدقاء السب والشتم اللي مفكرينه ده من تمام الصحوبية أنه لما يقابل صديقه اجتموا أو يقذفوا في أمه أو في أبيه ويظن لدي من الاحترام والمحبة والمودة في شهر رمضان بلاش هذا الكلام خد هدن مع لسانك خلي هذا اللسان فقط للقرآن حتى الجلسات وكتر الكلام في الجلسات اعتزلها اعتزلها بقدر المستطاع اعتزل الجلسات وخليك مع مصحفت وإنما جعل لك أذنان ولسان واحد لتسمع أكثر مما تتكلم الأمر الثالث أن تأخذ هدنة مع شهوتك للأسف النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشباب فقال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني من لم يستطع الزواج فيصوم وللأسف بعض الشباب في الشهر الذي جاء ليربي أخلاقهم وشهوتهم فارطت منهم شهوتهم وما استطاعوا أن يحكموها أيضا خذ هدن مع شهوتك تق الله في نفسك حافظ على عورتك وحافظ على شهوتك وحافظ على قوتك لله واعلم أن لله اطلاعة على على عبيده فلعله يطلع عليك في حال لا ترضيه فيقول يا عبد اذهب فلا غفرت لك ولعله يطلع عليك في حال يحبه منك فيقول يا عبد اذهب فلا عذبتك أبدا فانظر على أي حال تحب أن يراك الله سبحانه رابعا وأخيرا أن تأخذ هدنة من الطعام البطن أصل الداء لا تأكل حتى لا تستطيع القيام لا بل بحسب ابن آدم أن يأكل لقيمات يقمن صلبه وبعد التراويح كل ما شئت لكن لا يدخل عليك طعام الإفطار فتملأ بطنك بالطعام فتفاجأ أنك لا تستطيع أن تقرأ ورداً من القرآن ولا أن تقوم رمضان فتخسر أمري تخسر أولاً قراءة القرآن ومن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسن والحسن بعشر أمثالها وتخسر ثانياً من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام اللي صلاة التراويح خد هدن من الطعام إذا أذن المغرب اشرب عصير في وسط أهلك ويشعر التمرات لا حرج في لقيمات يدوبك إنك تستطيع إنك تقوم وجرب جرب اليوم فقط كل لقيمات واذهب إلى المسجد امسك مصحفك والله سترى قوة غير طبيعية في, قو في بدنه قوة غير طبيعية ستجد نفسك قويا جدا على العبادة والصلاة بعد الطرويح كل ما شئت كل حد ما تتخدر وتنام لا حرج لكن لا تضيع صلاتك عايزين ناخد هدنا هدنا من أصدقاء السوء اللي يسهرون ويضيعوا علينا شهر الصيام وهدنا طبعا وصديقات السوء وهدنا من الكلام والسب والقذف والغيبة خلاص اكتب على لسانك يا فطه او على شفتيك فضلا ممنوع الكلام صفك في جيبك لا كلام الا رد السلام وعلى قدر الحاجة لكن في المسجد المفروض يجلس يرجع ورد القرآن يجلس يعمل لي مجموعة ويتكلم ضيعت عمرك فيما لا ينفعك. خليك صامت هدن مع الكلام هدن مع البطن هدن مع الشهوة أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان كاملا إن شاء الله تعالى من أول غد سنفتح سلسلة اسمها الدار الآخرة باختصار وسننهيها إن شاء الله كاملا وبعد الفجر إن شاء الله تعالى سنفسر سورة البقرة أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يحسن أعمالنا وأن يبارك لنا في أعمارنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين